وَقاتِلُ بِي سَبين اللهَِّذينَ يُقاتِلونَكُمْ وَلَا تَعتَذُوا وَقاتِلُ بِي جَدين وَلَا تَعتَدون إِ اللهَّهَ لا حِبُّ الْمتَدين إِ اللهَّه لا يحِبُ المتَدين